ووق ص في مشيك وض صوتك ووقص في مشيك و صوتب إن أنكر لصوت الحمير أن ك الأصوات صوت الحامير إن أن ك الأصواتنا صوت